ولو أنهم صبروا حتى خرج اليهٍ لكان خير لهم والله رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنذ إن جاءكم فاسق تبيّن أن تصيب قوما بجهالة أن تصيب قوما بجهالة فستصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعون في كثير من الأمر لعندكم ولكن دعا اليكم وجل ايمان حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر وكره اليكم الكفر والفجور والعصيان اولئك هم الراشدون فظلا من الله ونعمه يا وَتَالٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَالُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُطْرَافِ قَاتِبُ الَّتِي تَبْغِي فَقَاتِبُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فا اصمحوا بينهما بالعدل وأقصوا إن الله يحب المقصدين إنما المؤمنون أشرت فأصلحوا بين أقويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين منكم لا يسخر قوم من قوم عفار طيرًا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب مئسًا لصلف الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فإن هم الظالمون